بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه النصارى على نهجه وامتثل اثراه الى يوم الدين اما بعد اخوتي الكرام في عجاله اذكر نفسي واخواني بتذكره من الاهميه بمكانه اولا تعلمون ان غدا هو يوم شم النسيم وهذا اليوم لن تغي في اصله ولا كيف لكنه بايجاز شديد هذا يوم عيد للمشركين عبده الاوثان ثم اليوم ثم النصارى هذا اليوم يوم احتفل به اهل الاوثان من الفراعنه بدا الخلق اذن هو امر يتعلق باعتقاد احتفال ليس احتفالا مجردا لكنه يتعلق بعقيده عند هؤلاء ثم بعد ذلك لما خرجت بنو اسرائيل من مصر اخذت منهم هذا اليوم وقد وافق يوم خروجهم من مصر هذا اليوم فاتخذوه عيداً لما من عبده الاوثان اللي هم الفراعنه في مصر الى اليهود لما خرج وسموه هذا اليوم بيوم الخروج او العبور فاحتفلوا بهذا اليوم ثم بعد ذلك اقامت النصارى ايضا هذا اليوم وكان هذا بعد يوم الأحد. الأحد يقولون أن المسيح يقوم المسيح ذلك هو مين عندهم مين الرب الإله ثم يشم النسيح في هذا اليوم فيحتفلون بهذا اليوم فأنت رايت الله أن هذا يوم من شعائر المشركين واليهود هم وقد أمر رب العالمين ألا نتخذ أولئك أولياء وألا نحتفل بنعيتهم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اليهود يحتفلون بيومين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإسلام إن الله قد أبدلكم قررا منهم لومي فإذا سمي هذا اليوم بيوم عيد فإنه لا يجوز لك أن تحتفل معهم سواء كنت عامدا أو غير متعمد يعني من تعمد ان يحتفل باعيادهم فقد يقع في الكفر عاده بالله كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه الله تعالى وأقل ما يقال في الاحتفال انك قد وقعت في أمر المحرور إذا أول حاجة لا يجوز لنا أن نشاركهم في هذا اليوم ولو كانت نيتك صالحة يعني نيتك صالحة يعني إنما أردت أن تخرج في هذا اليوم لتفرج عن نفسك أو لتخرج بأبنائك إلى الحدائق هذا لا يجوز لأنك قد شاركت القوم في عيدهم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَحْتِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ فَقَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَا فِيهِمْ يقولون نخشى أن تُصِبَنا يعني يريدون ان يحكموا بأولئك ويرتخذونهم اوليا من دون الله عز وجل وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن تلك الأمة ستسير خلف اولئك الكافرة قال صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر طب لدخلتموه قال اليهود رمة الإسلامية لا تدري لربما دارت الدائرة وجاءت إليك بعد ذلك ويني أتعجب ممن قسى قلبه وذهب عقله ممن قسى قلبه وذهب عقله وضل عن الصواب يأتي مثلا فيعرض بعض تلك الصور يقول انظر في سوريا الحمد لله مصر في سلام وامان انظر لما خرج الجيش في سوريا على الشعب ماذا حدث يا سلام سبحان الله هذا وقت يقال فيه مثل هذا نعم من في قلبه مرض يقول مثل هذا إخواننا يقتلون ويشرتون يا إخوة سوريا تنتهي سوريا تراد من كل مكان بروسيا شوية تدخل تضرب فيها الان بشار والله إنه ينبغي عليك ان تحمل الهم في قلبك وإذا لم تحمل الهم اهل الإسلام فمتى ستحمل الهم واعلم أن الأمر ليس بعيدا اعلم أن الأمر ليس بعيدا فربما دارت الدائره عليك فينبغي علينا أخوة الكرام أن نعد أنفسنا وينبغي علينا أن نهييها للجهاد في سبيل الله واعلم وعلى ناصر الامه لا بحال سننتصر بإذن الله عز وجل لكننا لم ننتصر أبدا حتى نرجع إلى الله عز وجل وحتى نتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن عدنا إلى الله تعالى فإننا سننتصر بإذن الله وقد وعد الله عز وجل أهل الإيمان بالنصر وقال صلى الله عليه وسلم عليه وسلم واعلم أن النصر مع فبإذن الله عز وجل بعد هذه الكروبات نعم الأمة تعيش في كروبات وفي ذل ما بعده ذل ده في الدول ذل وقد قال الله عز وجل اسمع مما قرأتوا عليكم في صلاه العشاء يا ايها الذين امنوا من يؤكد منكم عن فسوف يقتل الله بقول ان تخاذلت انت وتخاذلت انا فان الله جل وعلا حافظ دينه وحامي الى محاله فان الله جل وعلا سيخلق اقواما يحملون هم الدين فايما ان تشرف انت بحمل الدين وانما ان يسهمك الله عز وجل وسياتي قوم يحملون هذا الدين من يرتد منكم عن دينه فسوف يحبهم يحبهم ويحبون اذله على المؤمنين وهذا وصفهم اعزه على الكافرين لكن الامور لما انقلبت وسمت اذل خلق الله عند اهل الشرك والكفر حتى انك قرا البعض يفتخر بانه يصحب مثلا قسيسا او تجد البعض لا يجلس الحال. ما هذا يا اخوتي اين الولاء والبراء اين الولاء والبراء ان الله جل وعلا أمرنا ان من منا الشهر جميعا من اليهود والنصارى والمشركين ونهانا الله جل وعلا عن ولاتهم وقد سمعتم الايه ولذا قال ومن يتولهم يعني يحبهم الله يعني انا مامور بمبغضه نعم مامور ان تبغض لكن هذا لا يمنعك ان تقسط اليهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينهم عن الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم البر والقسط في معامله غير الحربي يعني اللي ما بيحاربش دينك البر والقسط في معاملة غير الحربي أنت مأمور به وده بلوش الأمر بالحب؟ لا ده انت تبغض وتكرهه لأن البغض إنما يكون في الله فأنت تبغض من يبغض الله عز وجل وتحب من أحب الله كما قال صلى الله عليه وسلم أوثى عر الإيمان الحب في الله والبغض في الله فالبغض في الله لا ينافي القصر والاحسان اذا كان جارك مثلا نصالح وغير ذلك تقصف اليه وتحسن اما الحب اليه امر اخر هذا امر اخر اذا إخوة الكرام ينبغي علينا ان نتمسك بكتاب ربنا وبسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وأن لا نحتفل باعداد المشركين وان نحمل هم الامه لابد أن نحمل هم من أقول وأو كذل ذلك لأن الكثير قد باع القضية القضية مش قضيتنا من؟ لي أليس أولئك إخوانك إخوانك في الله اللي بيشرطهم ويقتلوا كل يمدون من هم إنهم إخوانك في الله فينبغي عليك أن تحسن لما يحدث إليهم ولا ينبغي أن يحدث الحزن عندك قموطا اسمعوا وصابقوا في كل مكان. بإذن الله تعالى. لكن هذا لن يحدث أبداً إلا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله وبالتمايز. إن احنا نتمايز. أما الخضوع والخضوع وما يحدث هذا. إن واحد يقول لك شوف. سبح صدر ماذا؟ يا سلام. بأي قلب انت يا من تتكلم. شوف الصورة لو ما كنشكيش خرم خارج. هذه القضية ما ينبغي ان تتكلم فيها الان. انما ينبغي ان تتكلم في القضية الام وهي ان اخوانك أن يبادون ويقتلون. فلتتحرك تلك القلوب اقل شيء ان ندعو الله جل وعلا لهم. وانتعد انفسنا اخوة الكرام كل هذا جالب وما يحدث من الفساد في هذا اليوم. ومن به عليم أسأل الله جل وعلا أن يمسكني وإياكم بديننا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا الهداية والطوفي وأن يثبتنا على الحق ما حينا أقول أغني هذا وأستغفر الله لكم والسلام عليكم.